وَأَسْتَوْعَشَهُمْ فِي أَبْهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَصَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَوْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقرا وَقَدْ خَلَقْتُمُ أطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض مساطا لتسلكوا منها سبلا في جادا قال نوح الرّب إنهم عصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرًا كبروا وقالوا لا تذعن آل وَلَا تذرن ودا ولا تذعن وَلَا ولا وَلَا ولا وَلَا ولا يهوث ويعوق ونسرا وقد أضل كثيرا ولا تزيد الضال من إلا ضلالا مما خطئ